أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف يزيدون، فآمنوا فمتعناهم. فاستهتموا لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثون وهم شاهدون ألا إنهم من الثكيم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 يُفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ الجحيم. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وإنا كانوا لا يقولون لو عندنا ذكر من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وان جنودنا لهم الغالبون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 كما اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعلنا آلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة لا خير فين هذا إلا اختلاق أهُنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق عذاب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 وفرعون ذو لوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إن كل كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها مالها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليل إنه أواب إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالِإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المحراب. اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ان بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى صراط مستقيم ان هذا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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنار فاغفرنا له ذلك وإن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 هذا عضاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ويستني الشيطان بنصب وعذاب أوقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لأولل الباب وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ مَن وَجَدَ مَا هُوَ صَادِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْعَهْدِ وَالْأَبْصَارِ وإننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع الكفل، وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم لذواب متكئين فيها يدعون فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وشراب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 فميس هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم وانتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في الناس وقالوا ما لنا لا نرى رجالا الشرات أتخذناهم سخرياً مزاع تعنهم لبصار إن ذلك لحق تخاف مأهل النار قل إنما أنا مُلذر وما مِنَ اللَّهُ, إلا الله الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ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 منعك أن لا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعمتي إلى يوم الدين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 ولا تعلم أن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن أزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلص له الدين. لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَايِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوهُ مِن إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ تي ما هُمْ تي يَخْتَلِفُونَ إن الله لا يهدي من هو كاذب كثار لو اراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق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 ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس لنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو من قبل وجعل لله أنزادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لَلَذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْعَلُهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُخْتِصًا لَهُ الدِّينُ وَأُمِرْتُ لِأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ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 إلى الله لهم البشارة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولى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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتلاه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولل الباب أفمن شرح الله صدره لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم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 كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقه الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربناهم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 الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم